سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخوتي في الله أخواتي في الله إني أحبكم جميعا في الله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 أتوجه فيها برسالة تحت عنوان سوريا سامحينا سوريا سامحينا أتوجه فيها إلى أهلنا في سوريا الذين مسهم الضر وصب عليهم مجرمهم الموت صب وأسأل الله عز وجل أن يرينا فيه آية أبشع من الآية التي رأيناها في القذافي إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله إن الله عز وجل وضع في هذا الكون الذي نعيش فيه سننا لا تتبدل ولا تتغير من هذه السنن سنة كما تدين تدان البر لا يبلغ والذنب لا ينسى والديان لا يموت افعل ما شئت كما تدين تدان الجزاء من جنس العمل ولو أننا وضعنا هذه القاعدة نصب أعيننا لربما زجرتنا عن الكثير من الشرور والآثام إي والله لو فكر الظالم الطاغي الباغي في عاقبة ظلمه وكيف أن الله سينتقم منه في عاجله وآجله وكيف أن الله لن يفلت لربما انزجر عن الظلم وعن البغي وعن الطغيان ولو فكر القاتل في الحكمة القائلة بشر القاتل بالقتل لربما انزجر عن هدر الدم الحرام وعن التعدي على بناء الله عز وجل ولو فكر الزاني الذي يعبث بأعراض المسلمين كيف أن الله قد يفضح في أهله وقد يصلط من هم أظلا منه على حريمه فين فينتهكون أعراضهم لربما انزجر عن العبث بأعراض النساء ولله ضر القائل ميزني في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم إن الزنادين, إن الزنادين إذا استقرطته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي يا عباد الله الجزاء من جنس العمل يا عباد الله كما تدين تدان روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الله عز وجل العبادة يعني في الآخرة ويناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أنا الملك أين ملوك الأرض وفي رواية يقول أنا الملك أنا الديان يعني المجازي المحاسب وهذا المعنى في القرآن الجزاء من جنس العمل هذا المعنى في القرآن قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به من يعمل سوءا يجز به في الدنيا وفي الآخرة كذا قال رب العالمين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى دنيا وآخرا والله البر لا يبلى ما بيضعش عند ربنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أحبتي في الله انتشر الظلم في العالم مع أن الظلم عاقبته وخيمة والنبي حذرنا منه روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ورب العالمين يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم وكلها أحاديث صحيحة روى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل وعزتي وجلالي لأن تقمن من الظالم في عاجله وآجله ولأن تقمن ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصر فلم ينصر ربنا بيهدد إنه ينتقم من أي أحد رأى مظلوم واستطاع أن يرفع عنه الضيم والظلم ثم تخاذل أي إسلام وأي إيمان ونحن نرى إخواننا في سوريا ينزل عليهم الموت من كل مكان ونحن سادرون لاهون في سباة عميق أولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري المسلم أخو المسلم أخوك بيموت أختك عرضها ينتهت على يد النصيريين الكفرة الشيوخ والأطفال يذبحون المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخذله ولا يحكره التقوى ها هنا التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحكر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمة قلبنا ينزف في سوريا بلاد الشام التي هبط عليها الوحي مئات المرات معظم الأنبياء من بلاد الشام الأرض المباركة الأرض المقدسة التي ضم طرابها رفات آلاف الصحابة بلد الشام أرض الشام بلد العلماء بلاد الأنبياء بلاد الشهداء اشتريت منذ سنين بعيدة كتابا اسمه تاريخ دمشق للعلامة ابن عساكر يتكلم فيه عن كل من سكن دمشق او مر بارض دمشق من الانبياء من الشهداء من الصحابة من الامة تعرفون كتبه ابن عساكر في كم مجلدة في تمانين مجلد تمانين مجلد تفنى الأعمار في قراءتها بلاد الشام أقسم الله بها عندما قال والتين والزيتون وبلاد الشام بلاد التين والزيتون مهبط الوحي على المسيح عليه السلام والتين والزيتون وطور سينين هذه أرض مصر وهذا البلد الأمين هذه مكة المكرمة شرفها الله عز وجل معظم أئمة الإسلام خرجوا من بلاد الشام ابن تيمية من الشام ابن القيم من الشام ابن كثير من الشام الأوزاعي من الشام النووي من الشام وغيرهم آلاف آلاف مؤلفة إخواننا في سوريا ينزفون دما الموت يأتيهم من كل مكان طائرات تقصف الموت مدافع تقصف الموت دبابات تقصف الموت يموتون جوعا وبردا وضمأا يموتون لقلة الدواء يموتون في المستشفيات لقلة الأكسوجين يموتون قصفا وجوعا تنتهك أعراضهم يفعل بهم المصيريون ما لم يفعله اليهود بأرض فلسطين وبأرض الجولان فاللهم انتقم من جزار الخنزير الذي ورث